بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المغفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من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 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَـاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 ييتَنَا جَعونَ فيِيهَا كَكْسًَا ل لَغ فيِيهَا وَلا تَأثم وَيَقُوفُ عَلَهم غِلمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُم لُؤْلُ مكْنُون وَأَقُبَلَ بَعضُهُم معنَا بَعضةَ سَأَلُون قَ إِ كُ قَضْلُ فيِي أَهْلِناَا مُشقم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 114. لتربص به ريب المنون 115. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 116. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 117. أم يقولون تقوله بل لا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 فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْتَقِلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَمْ لَهُمْ عِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي بِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا وَإِنَّ ينصرون وإن للذين ولموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَسَبَّحْ وَادْبَارًا